بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ننحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهدد ومن يؤدد فلا هادية له وأشهد أن لا إله إذا ضاوحده لا شريك له وأشهد أن محمده رسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعالى اللهم انا نسالك من بلاد رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل ذر والسلامه من كل اثم والفازلين الجنه والنجاه من النار لهم دين <مزلنا> عظيم <علنا> ونحن متصالحين وجعلنا لسانا صدقا في الآخرين وجعلنا من ورثة جملاً عاليا رب العالمين ثم أمة بعد إحبائي السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم أسعد الله أيامكم الله عز وجل قراءة في سورة يونس من الآية 17 عشر من الآية سبعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عايز أقول لكم في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان خطا قراته وبطلت باخدك ايش شيطاني طاني. خلي بالكم من الاشمام في الطاء خطا حرف المفخم ده مستعل باللسان ملوش دعوه بالشفايف لذلك اما اجي اقرا الطاق هكذا انا اقول اعوذ بجيب الهمزه والعين من حلقه افتح الهمزه وضم العين أعوذ. الواو امتداد الضمه على نفس امتداد صلصه اعوذ بن امتدادهم حرف ذال مضمون بجيبو مضمون اعوذ كيف الصوت طلعت ازاي؟ تقيل باللفظ الجلاله بالله. بالمه بكسرها. بكسر الفك السفلي. بال وبفتح اللام لفوق وما استعجلش على كسر الهاء عشان ما تنالش مني اللام. مش بالله لا لا. بفتح البقصر الباء بي بي بخرج اهو. شفتين مقبقه كده عشان اجيب البي مكسوره ما اقولش بي خطا بالله بالب. يريت معك وكراسة تكتب الأخطاء لشان ما تتعادش كل مرة يبقى وأنا بقرأ بأعوذ بفتح الهمزة وجيبها من حلقة من أقصى حلقة وجيب بعدها أفصل بينها وبين العين وجيب العين مطموم ضمن صحيحة أعوذ فبختارس فتح فتح فتح ما أشتع وما تستعجلش على فتح بتنها ا فتحه ا ا ا بفتح فكين ثم عين مضمومه ا عو ا عو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوطر الطرف الثالث مع اوطر في الثاني العليا اوطر في الثاني كنه خلصت فهمتوا ليه؟ في الاخطاء الأخطاء اللي في اعوذوا ما تقول ايش اعوذوا زوف زوف زو. ضم ضم صحيح بالله ازاي بقى لفظ الجال اكتبوا كده اكتبوا كده اعوذ بالله من الشيطان دي بكل حرف تتقنيه ازاي تتقنيه بالله زي تحط البقى مكسورة. إياك إنك تقرأ الباء بين الكسرة باء مكسورة بين الكسرة وتفتح إيه بال ب بال بال لا. حققي قصة الباء. دي. وراخي إن ما خربها. بقى الشفتين مش عايمة مش بال لا بال لا دي دي دي. يبقى بال هاد الأول مخرج صارف. بال يبقى الباء هنا. صارف على الصفي. بال... بعد بينما بعضو الجلاله لم مشدده ديل بال... لامين بيل لم الاولى ساكنه فيها توصف جرن صوت ثانيه مفتوحه بلهي بعد اللام المفتوحه مده طبيعي حرفتين اكتبيها ثم هاء مكسوره يبقى هي يبقى احنا كالتالي أعوذ <تصفيق> <تصفيق> جدا اختلف طيب بالله أقول مينة باع خلي بالك أنا أقول مينة أقولش مينة مين مين برضو المين بالشفاة المخل أكسري مين؟ ماشي عبد كده كويس طيب كده كويس ماشي اكسي وانت بتقولي بالله مينا خلي بالك ما تقولش منش شوفي انت بتقولي مناش بتغلطي في كتاب التنميل خطا لو هاناخدها لوحدها مينا هاخدها بقى مع هو عشان اتفاق الساكنين يبقى اقراها ميناش مينس قولوها معايا مينا هجيب بقى الشين مي مكسورة النون هنا مينا مفتوحة مينا لكن هي تتفق مع سكوت فكأن الفح من الشيطان دخلت كده بشكل ده من الشيطان من الش الشين المشدد ده ما تقولش من الش لا من الش من الش شو في ش ش ش وليس ش ش ش بعضكم بيعرف كده وخل من الش من الش مينشاش مينشاش مينشا. شوفي الشين المشدده حرفين شين الاولى ساكنه ثانيه مفتوحه صوتها مد واجل مفتوحه مايله مش مينشاش مينشاش ده صح مينشاش مش ولا هو ولا طريقه لا بالشاء بنقولها كلمه بنتي مينشاش مينشاش شوفي انت افله انت اصلا أفلف. انت بتحطي لك بكت... لا انت لا. اصفر من الشاي شا... فهمني هي زي اصفر اذا مين الشي مين الشي فا شي فا شي فا هي هي هي يبقى هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي لا شين دقيقه يا غي واللي يا طوله شويه لانها ساكنه فيها رقاوه يبقى مين الشاي شاي بتقولي واحد ناس زمان كانوا يقولوا ايه أنا لنا كوبايه شاي كده اه يبقى مين الشاي مين الشاي قولوها كده معايا مين الشاي مين الشاي مين الشاي مين, الشاي. مين, الشاي. مين الشاي. آه. الشيطان الشيطان مش بو إيه مازال الشيطان الشيطان, الشيطان, الرجيم الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم شوفي بعد ما قلت الشيطان صعدت ازاي بثاني فوق صوت الحرف بقى فوق في الطاء مش بجيب بعد ضم شيء والشيطان والعماد السعلاق خض قرأ الص الحطن يلأ وفأ وخبوا شيطان من الشيطان الرجيم هكذا قالي خلي بالكو يا بنات الرجيم مش تط ما تتأصليش بكسر النوم تروح رايحة على الرأي مشد أم مشددة هي اتنين مفخمات الح رق رققه... رققة الأولى من الشيطان الشيطان يرب شيطان ان الشيطان يرى ان الشيطان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان كده ان يا بنات طيب ان بقى كده يرى ان كده ان يرى ان يرى ان يرى الشيطان الرجيم احتمتوا والله تمنيت اننا لدي الضورة التي سيعملها للأطفال <تصفيق> والطبار اللي هي حرف حرف يجب ان تقنوا القراء ان شاء الله بس ربنا سيستخصر لكم حد من البنات يكون عنده اخلاص للعمل يا رب يبقى عرفنا ازاي اقصر الاستعاد صح؟ عوضوا من الشيطان الرجيم حرف حرف طيب تعال ناخذ البسمالة بس خلي بدك دي بي مكسورة بيس الباء مفتوحه يبقى البقى بقى اهي اخر مخرج الشفايف بتتتغرض بتتقفل على بعضها بي يبقى بعد يقول بي سني. كأنه بيقول بي بي الص دي بقى ان شاء الله دي قطه هنا ولا ايه ده هي بسم الله بسم الله هي بقى ساعات ساعات بعض الاشان معلمتي قالت لها مش عارفه فيها رخاء والحرف السادس تقول بي ني كانه بالظبط انت مش هتتوقعيني هتقول بسم الله الرحمن الرحيم ولكن هناك ولا اخرى شيء تكون افضل على بعضها ان تكون افضل بي بي ان تكون افضل من بيس ان تكون بيس من بيس ان بيس افضل بيس اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان بسم الله الرحمن, بسم الله الرحمن. اشاء الله هكذا مع بعض اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والليل اذا سجى تانيه واحده من فضلك علشان يا بنتي دايما لما تيجي ربك فيكي بس تفضلي انت تعودي في الدرس لا ترى طيب خلي بالك لما تيجي توزعي ورق بالشكل ده, ده لازم لازم حديث ده العلم الصح الحديث ده حديث قدس وفي وفي وفي من الذي رواه وفي اي صحيح عشان كده لا ننقل لا ننقل لا ننقل انا وقفت الدرس عشان اقول لكم كده يا بنات كتير من الاحديث بتتفرق لكن شوف الحديث المكتوب عليه اتفق عليه رواه الشيخان علشان ما ننقلش شيء اتقال عن رب العزة ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير السند نقم احنا نتحمل إيه؟ الوز طيب بالنسبة برضو وصية لقمان لابنه هي قال بالنسبة لهذه بصية يعني فيها كلمات مش هننسيبها لها للنبي ولا لرسول صلى الله عليه وسلم بالضغط كده فان شاء الله بإذن الله الحاجات اللي هجدها إن شاء الله صحيحة هي صحيحة إيه؟ إصابة وفضائم يقول, عنها يقول, رب العزة خو يقول رب العزة يقول رب العزة يقول رب العزة يقول رب العزة خذوا زينتكم عند كل مسجد قول رسول من قال صاحب يا مرومة عنصة والإمام وزينة المرء نظفتها وطهرتها لا يجوز الكلام قط أثناء الكفة ولو برد السلام لا يجوز التعليق جميل جدا بس ريت وإحنا بنكتب ده يقول رب العزه قال تعالى خذ نعم طب انا اعمل ايه الميكروفون انا بتكلم في الميكروفون طب بلاش بلاش النهارده اخد راحه النهارده لما تبقى الدنيا في الشغل هنا لما نيجي شيء للقرآن يا بنات نقول قال تعالى يا ايها الذين امنوا خذوا اجيراتكم عند كل ما تتخلف يا بنات عشان ورق لازم نقول بالليل وآيات يا حبيبي قلبي كده عشان ربنا ينفعنا وينفعك بما تعلمنا إن شاء الله أنا أقرأه بس عيني بقولك بس عشان ننسى أي شيء لابد إننا إن شاء الله ننسبه للقول والسند والكتاب الآية حليف عسى الله أن ينفعنا جميعا بارك الله فيك يا بنات أذكركم الامر ده منتشر بيننا كمسلمين جدا بص ازاي واحده استحسنه كلام اشتراكات كاتبه تنسبه للربي ولا للنبي واحاديث كتير عن شهر رجل احنا بينا الاحاديث الضعيفه و الصحيحه عشان كذا النهارده هنتكلم عن برقم حديث شهر شعبان وما ما يحدث فيها عرفنا ازاي نقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يلا فكرنا بيها بعد اعوذ بالله <تصفيق> ما شاء من قلتيك. اللهم رحمني من أول سورة سبعة طلع آية عشر في سورة يونس حتى الآية جيلنا سبحان الله بال... بالكذب على الله في السياق اللي احنا بنتكلم فيه. فمن ابْتَغَى وَلَا افترى على عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ فَمَنِ ابْتَغَى وَلَا مُنًّا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ شايفين كذب آيته بنات مكسوره والايه مفتوحه مفتوحه معتدله بقولش ب ا لا ب ا زين والله يا بنتي ما بتفتحيت التاج اما بليكي بنتك ولا اختك صاحبتك اسمها ايات ايه بتقولي ايه بتقولي ايه يبقى دي ايه دي ايات كيف نقراها بقى دي ايه رخي بوقك خالص رخي خالص من غير تكلم دي بي... اسمعي الصوت من جوه بآيات شوفي أنا عايزه وشوفت من دقيق بتفتحي للفتحة مش شفايفك زي الكفر زي الفتحة زي الضمأ بآيات فين الفتحة في الآ آ... من غير ما تقولي آ لا بآياتي بآياتي ايكرا إيه انت بآياتي ما موتحتش قبل انت قلت لينها سمعت شفتي شوفتي آفلخ اليان. أحسن الورق يا ممتازه هند انت فخمت يا هند وتبي ا دي ا وسطا يا بنتي ممتازه يلا يا عاد شوفني قالت الت ت ت اين الكسره افتحلي الياء يا بنتي انت ما بتفتحيش الفتحه عشان كده يبقى فيه تقليل في وكمان هاقولك ان انا هشوفها من البقره تاني ايه يا بنتي ايه يا بنتي ايه يا بنتي ايه يا بنتي ايه يا بنتي يا يا يامه يلا من الجدول يامه ويهمه يلا قوليها اه بي اه بي اه للتا. بي اه بي بي اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه إنه لا يفلح المجهيم إنه لا يضح المجهيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم ما لا ولا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا ويقولون ها وجفاء والعين. أقولها مرة ثانية. وي ويقولون ألوها. شفاعنا عند الله. شفاعنا عند الله. مقصود مش عندها عين عين عين المقصود ان الله ان الله والاتندعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض والاتندعون الله لا في السماوات ولا في الأرض سبحانه سبحانه, سبحانه للباء والموت والنو... سبحانه, سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى قلوا للمين والعين قل عمّا تاني عمّا عم يشركوا وما كان الناس إلا أمة واحدة وما كان الناس إلا أمة واحدة. واحدة عصيب الغنة زمن أمة واحدة فختلفوا. أمة واحدة فختلفوا. هاتوا غنيتين أمة واحدة والنتين هاتوا غنيتين. أمة واحدة فختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربك لا بينهم. فيما فيه يختلفون. بينهم فيما فيه يقتلكون ويقولون لولا أُنجل عليه آية ويقولون آية من ربي آية إنما الغيب لله فقول إنما الغيب لله فان تضيعوني معكم en al die in. Ik had ze In i In فقل الناس رحمة وإذا قلنا الناس رحمة, رحمة في الناس والسين مرة ثانية رحمة, رحمة ضراء مستهم رحمة من بعد ضراء إِذَا إذا لهم فِي في إِذَا well, so, um... لرب سبحانه وتعالى وإذا أدخنا الناس رحمة عايزه مع كده القراءة دي من حد منك عشان نشوف الفتح حد يكون عنده اماله لا نشوف حد يلا تفضل حد يكون عايزه أختبره يلا تفضل وإذا أدخنا نتاة وحمنا ينبع حديث ممكن أخلي حد تاني يقرأ يا الصدر لا أنت أغلق كده أغلق كده لأن الدلمة صحيحة صح ارخي بوقتك. ارخي بوقك يا دكتور ارخي ثاني بوقك وإذا إذا جانا هذا كذا هاملك إذا إذا ذا ذا مش إذا رأيت بيصوت برا حتى القلق راجع غلط ادا قنا سرعه <تصفيق> <تصفيق> اقرا الرقم فخمه صحيحه الراء من اشراق الراء مفخمه يا ياري يا ري الرقيقه تفضلي اقراي يا افتح للذال افتح للذال افتحي لي الزاد افتحي لي سنتك راحت بشكل جميل حد اتفضلي وايدا هذا الرحمن ذا الرحمن ابن باع اللي حد يقول لي في الصف الاخوات ما شاء الله الفاتنات الحسن الحسنات دول لما استغننين في الصغيرين سنه كبار مقاما ايوه اللي ورقه على الكراسي اتفضلي يلا يا حاجه ناديه اتفضلي احسنتي قراءتك بقى اللي بعدها لكن هناك بناتي اداره اداره اداره اداره اداره اداره اداره افتحي اداره اداره افتحي اداره اداره اداره اداره اداره اداره اداره ذا اداره اداره اداره اداره اداره اداره اداره اداره خلي بالك حتى البنات اللي في الغرفة يمرنوا على نفسها على... يقول وإذا من أول الهمزة المعوائي الهمزة المكسورة اسمها ذال وسطا لا هي ذا ولا هي ذا هي ذا ذلك خلي بالكم النقطة دي وسط مين يقرأها؟ مين من القدسة القدامان يقرأها؟ هاتوليها وأخيات محاول عشان إنها طب ماشي يلا وإذا انت يا بنتي تشكوط فيها وتجيبي كأنك بتجري ورا حد لأن ما تقفل <تصفيق> أنا, أنا عايزه وسطا قراءة قرآن عايزه أشعر اما اسمعك أو عيط يعني مش عيط من الغيط عيط من التأثر يعني يلا شوفي. وإذا وإذا وإذا وإذا طيب من بعد درع طب لو قول ربي اذا لهم مكر في اياتنا مين يقول لي الايه دي مين يقراها لي اقرا لي ونخلي بالكم اذا لهم اذا لهم شوف شوفي البنت جميله ازاي قالت اذا خلاص اذا من ما جوه كده اذا عند ده المفتاح على سنانها من الداخل فكيت اذا اذا إذا بس قندم إذا لهم اقرا يا بنتي مين اللي كم حركة؟ كم حركة هنا؟ كم؟ طيب ماشي اياتنا شايفين فتحه اياتنا ازاي؟ فتحه همز والياء مش ا لما تكوني انت بتقامي عايز الفتحه يجي يبين تفتحين تبيت و يا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابي ما ماء الموزنة عليك القرآن عم تشعر إذا مش ممكن تكون القران القرآن بمشاقة واذا هو بقول إذا لهم مكر في في آياتنا آياتنا خط من جوه آياتنا عايز الله مرة ثانية أقول بس بس مش انتي دورك ايوه لا انا قلت ازاي افتحلها لازم مساحتي اسمها صوتها من جوه ايه إذا... ده الاول يا كل تاني اه بقى هنا كده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 مش ايه مش ياء ايه الاخيره بس صح انت متجيش مهرج الياء صح ايوه اللي ورا البنات اللي ورا هات الغنا هات الغنا يا بنتي ممتازه اللي ورا ايوه طيب انا أقرأ اقرا قل الله اسرع مكرا حد يقرأها لي قل الله اسرع مكرا قل الله اسرع مم. مكرا ممتازه يلا ليلى قل الله اسرع مكرا صوتكيتي جميله يا ليلى دي كلنا بنجي بالتدريب يا بنات قل قل قل لا قل قل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 طيب بس صوتك وشعشان عشان زنا القرار نزلنا بلد لورا تقولي يخلي بالك يلا بنات راو مش راو از راو از راو از راو مش راو مش راعوا از راو از راو از راو انا سعيدة لان اقرأتك بقيت فيها تحسن جميل ما شاء الله و قاتل لله مين تاني قولها لقول الله اسرع مكرا؟ يلا قولي يا حيوتي شاء الله عليك جميلة انتي سنه ايه؟ لأ قولها سنة ايه؟ بنا يحفظك فين موما؟ معاكي فين منطق؟ مين فيها؟ انتي ممتها ربنا يبريكلك فيها يا بنتي شطر مش انت؟ خلت وخلت وخلت وممت وحده <صفيق> <تصفيق> الخالي والد يا حزيزي تعالوا نخبض الشرح يا بنات بقى احنا وقفنا في الشرح في القرآن عمثين هذا قبل بص هي كل مرة هذا كل مرة كده بحيث كلنا اللي بيحضر دروس التدويب لا يتقن يا بنات بحيث ان انتي انا عايز بس امرنكم على ارتخاء الفك مش عايز الفتحة تبقى كبيرة قوي مثلا تقولي اي ايا مثلا تقولي كلمة اياتنا في اياتنا عايزها تبقى ااااااااا اهتداء آه، اهتداء ما بلاش آه،, اه آية اه يا اه اه معي اه لا مش اه اه اه يا يا دي دي اه اه بفتح بفتح المفتوح آياتنا. آياتنا. آيا. اياتنا اياتنا اياتنا اياتنا اياتنا اياتنا اياتنا حاجه بقى اقول لك كده اياتنا الممتازه اللي جنبك اللي قبلك سانتي لقبلك هو انت لقبلك انت لقبلك على الكرسي ممتازة اللي بعدها لا انت فخمتي فخمتي خلي بالك من تفخي يلا تفضل انا بشور على حد يروح حد تاني مش مشكلة يلا <تصفيق> بس برضه عايزامه مش كثيره أو كده عندي بقى. عندي السخره مين ثاني يقولها لي يا بنات من اللي هم بيتقنوا يلا لا عشان صوت ايه فين فين يا ايه لا. لا. يلا يا ايه خلي بالك بس هنقلل شويه عشان ما تبق شوية شويه منطق لا قالت مفخمه لا ان شاء الله طيب يا بنات قوليها قلي يا قوليها طيب البار دول اللي ما شاء الله الكبار مقام يعني اللي على الكراسي دول كلهم ها ما شاء الله لقداتي اللي عايزه اقول لكم اللي أنا فرحانه بيه جدا الثمره الرائعه يعني اللي هم كانوا ما فيش عندهم تزويد بقوا يقرأوا صح اللي كانوا حافظين غلط هم دول الجهاد فيهم بس نجاهد حتى الموت إن شاء الله باقعد كده ربنا يلا يا بنات ناخد بقى التفسير بإذن الله ولكن كيف تراني من مستعبد ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من ان ان شوفي المعنى في الاتنين دول ربكم الله دي لها, لها معنى واسع جدا الرب هو من لا ان الرب خلي بالك امسكي كل واحده على حده هنا فيها توحيد ربوبيه ربكم الرب من هو الرب المربي الرازق المدبر الخالق المميت المحيي مالك الملك تدبير بيده الامر له وحده يقول الشيء كن فكان ده الرب يا بنات تشيل كده لا والله المثل الاعلى تقول رب البيت والمسؤول المسؤول عن كون هذا الكون رب العالمين الرب طيب الا ناقص اللي هو كل العطايا بتنزل من عندك كده يخلق ده ويدبر ده ويم وببتلي ده ويعفو عن ده ويرفع ده ويقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء من وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير رب يولي ذللهنها يولي ذللهنها تولج منها رأيه ويرزق ربي سبحانه وتعالى بعد ذا كله ولذلك ده المالك كل كله ملك يدبره يفعل فيه كيف يشف هو ده الخالق يا بنات، هو ده معنى الرب إن ربكم الله بمعنى بدل هو اللي خلقك وهو اللي رزقك وهو اللي بيخيك وهو اللي بيميتك تعبلي مين غير واحد. تعبذ من غيره عشان كلي يقولك إن ربكم الله يبقى اللي هو تعبديه هنا تأتي توحيد الإيه؟ الألوهية يبقى الهلاهي واحد يبقى اللي يستحق وحده العبادة هو الله إذا كان هو الرب توحيد الربوهية الآية دي تتلت بتوحيد الربوهية إن ربكم الله ليس لك رب سوى خالق ولا مدبر إذاً لا يوجد معبود بحق إلى منه لأن أصبحت الناس دلوقتي سبحان الله ده يعبد هواء وده يعبد معرفش حول العرقات تحب مسافة أو تحب إيه حب عبادة وده يعبد لكن المفروض الإنسان إذاً عشان تعبد الله وهو إله واحد لازم كل ما أمرك ربي به تبدأ أن تؤديه حتى تكوني عبداً لله سبحانه وتعالى يقوم ربي سبحانه استوى يقول خلق السنوات والعرض في ثلاثة أيام وكان يستطيع أن يخلقهم بإيه؟ بكل فيكون لكن ليه خلق السنوات بالتنديج؟ عشان يعلمنا إيه؟ نعم ولذلك استوى على العرش شوفوا سبحان الله استوى, استوى يعني إيه؟ على ورتفع قلمة استوى يعني أبنات على ورتفع بس علوم يليق بالله إذا خلق الكون ده كله ما تفكريش على ما تفكريش على زي عيب تقولي كده لكن تؤمني بذلك انه كيف بقى كيف والسؤال عنه كيف مجدول والسؤال عنه يقول علماء لدعرض لك. ولذلك لكن إيمان بإيه لازم نؤمن أن الرحمن على العرش استوى على استوى يليك. وعلوم يليق بذلك يقول ان, إن ربكم سبحانه الذي اوجد السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على عرش سواء بمعنى على وارف على العرش العرش اللي احنا بنتكلم عليه اللي احنا بنفهمه ده العرش ده عرش الرحمن مس السماوات والارض بكل ما فيها بالنسبه للكرسي اللي هو محل, محل القدم سباته الأرض بالنسبه للكرسي اللي في العرش لو محل القدم إلا مثل حلقة مرقاة في أرض فلام. تخيل المنظر، تخيل الشيء بالنسبة لعظم الكرسي ده اللي هو في قدم الإيه؟ في محل القدم، فكيف بعظمة العرش؟ أحسنتي إذا كان الكرسي واسع كرسي وسماوات الأرض. وقلتلك إنه كل الدنيا السماوات الأرض دي في هذا في في محل القدم كأنها حلقة ملغة في أرض خلاف فكيف إذا كان ذلك بالكرسين اللي هو محل القدم فكيف لي فكيف بمن فوق فسبحان الذي لا الله الله هو. عشان تدعوا ربنا قال وما قبل الله حمد صلى نقول في هذا الأمر السواء يليق بجلاله عظمتهم يددر أمر خلق. يبدل دارزم ويشفي دارزم ويحيي دارزم ويولد دارزم ويوميد دارزم وارتفع دارزم وانخفر دارزم سبحانه المعرف المنحف المعرف ودفر أمر أمور الصناعة عمر الخلق والقلال لا يضاد في قضائي أحد ايه وتفتقري لو اجتمعت الإنس والجنع لأنك دارزم بشيء يضروكي أبدا إلا لو كانوا فينا كافة ولذلك الأمر ذي يجب معلك تعرفي عمى من الله عز وجل ويجدك أي ابتلاء يخفف ويعمل من عليك المناسب <تصفيق> جدا جدا تقول إيه؟ من الذي قدر؟ من الذي قدر؟ من الذي كفر؟ لذلك دائما المؤمن بألهياتي ورغوبياتي مطمئن بقدري مطمئن راضي هو يقول سبحان الله دالله بقادر ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر إنه قادر يرفعه أول نزله أول يختبر ذلك نقول سبحان رب العاش العظيم لا يضد ربي في قضائي أحد ولا يشفع عنده شافي كما قال في الايه يوم القيامه الا بعد ان ياذن له كما قال ربي في كتابه ايه الا من اين له الرحمن وقال الخواد ذلك اليوم فمن ايه تمنى اهته العبيد يبقى في شفعاء اه في شفعاء في شفعاء سبحان ربي وقد خاب من حمل عين وإنزين شوفوا منها في هذه الآية في شفاع طبعا في شفاع شفاع العزمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم أقصدها شفاع الأمجد أمي محمد صلى الله عليه وسلم ويدخر لنا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وبعدين شفاعت مين كمان يا بنات شفاعات كثيرة جداً عدين أرضي أرضي شهداء في شهداء في, في شفاع إنما اللي هي يصفعله ممكن كن يصفعله مائة يصفعله مثلاً هاي شفاع شفاع النبي الله عليه وسلم شفاعة الملائكة بعين شفاعة من؟ شفاعه المؤمنين شفاعة لو ليك أخت صادقة صالحة ممكن تكون شفاعة لك. يا ربي لما تدخل الجنة يا ربي كان لنا أخت مثلا وإحنا في مش شايفينها؟ فبشفاعتها قد تدخل بشفاعتنا بعضنا لرعب أو قد تكون درع أقل الشفاعة من درجة لدرجة الشفاعة من النور الجنه الجنة من درجة لدرجة اللهم رجل ولذلك إذا كان لكي أختنا صادقة صالحة متعضة عليها بالنواجد تسكي فيها تسكي فيها مش بتتخلق معها يعني ها تسكي فيها لشان تبقى الصادقة التي هي دي لما هي دي في يوم من الأيام تنفعك لكن الأخ لكن الصاحبك الصديقة العصية تفرق شريك بالأنك تكون صاحبك صادحة صادحة اتى يوم القيامه يقول يا ربي تجعل لي صحبه كلهم صادقين مع بعض فعلاش العلم مع بعض مش حال مع بعض يا ربي شفعني فيها فياذن لك بالشفاعه بكل صدق الثانيه اللي صاحبتك لو كانت صالحة غير الصالحه ان يوم احب بعضهم لبعض حلو يعني يتمنى انه اتخصت يا ليتني لم اتخذ من لا يا بيتني يا صاحب ده لقد قضتني عن النجد ده فيه صدقه كان الشيطان من الثاني ايه؟ شوفوا إذن <تصفيق> الله باقي في هنا ولا يشفى عنده مشافع يوم وثناء إلا بعد ما ربنا يقول له يأذن لفلان ده يشفع يأذن للملائكة يشفعوا يأذن عبد الصالح ده يشفع الأخيه وتأتي الشفاعة بقى من رب العالم رحمته لفضل الله عز وجل ولذلك تعبود الله ربكم المباصف إذا كان هو الملك في كل شيء تعبود لي هوا يأمرك بالثياب معينة ترثلي الثياب التي تحبها نفسك طبعا بود الله يا حبيبتي في الله واتبع ما جاء عشان ربنا يدهدك بارك نذب عليك من فضل استرق ستراً في الدنيا استرق ستراً في الآخرة بعقيد النية من الآن. احنا فترة دلوقتي فترة شهر على الآن بنقول يا رب عشان تقبلنا بقى من الآن نفسك من كده قبل بقى التحليه. تخليه دلوقتي أضبط نفسي، أقربها من الله، أقترب من الله عز وجل. شن لما تروح رمضان تنزل آيات الله على باب القلب برمجة مسلمة. مش أسمع دلوقتي الآيات تيجي في رمضان، أسمع الآيات أخرج من من الصلاة. وكأنني ما سمعت شيء؟ لا. عدي نفسك من الآن لإصلاح النفس. لذلك نقول يخبر رب سبحانه وتعالى عز ذلك إذا كان بيرضي صوب بهذه الطقوس فلا بد أن نخلص له العبادة. فلا عشر نقول هذه هذه آيات تفهم لنا إيه نعتبره نصاً نعتبر يخبر ربي سبحانه وتعالى مدة الخلق في ستة أيام اختلف الطوائف المفسدين في تحديد هذه الأيام فالجمهور على ما قالوا كأيام الدنيا وقيل من أيام الآخرة ليك ألف سنة مما تعدون لقوض ربي في كتابي الكريم في سورة الحج وقيل أيضا في الآيات اللي هي وإن يوم عند ربك كألف سنة فعشان كده بيقول اليوم كألف سنة مما نعوذ وقيل وهو الصحيح عند جماعة من العلماء أنه تعالى خالق القوم السماء وارض في الزمن لا يعلم مقداره إلا هو، وبذلك يقول بعض الفصيلين في ستة أزمنة، أظلم في كل زمن منها طور من الأطوار، وقدر لنا قدير من قدرها ربنا قدير معينا ثم استوى على العرش. يقول الشيخ في الظلال في الأرض ولا ندخل في تحديد هذه أيام الستة فهي لم تذكر. لها تحديد. الورستة في أيام ستة. ممكن يكون هو اتعب فسطول يعني انا اعمل طيب <تصفيق> وممكن اعتذر هو تقول قلبي بل فاعتذر هم بتعليم ان انا يعني ايه ايه بيكلموا اجازكم بالاخرين ولي كده لا هم بيكلموا ويسمعوا كذلك ده يا بناتي يعني شايدوا لكم اقصر مع انتي وده خطر عليا فأ فالله يكرمكم استمعوا بالاشكلان عند الفراش ما شاء الله اللي قوة تقلب لكم الهدفة لو قاعدت تهميسه مش فا وانا شايفه ما شاء الله اللي قدامي مستمعات ما شاء الله فاضلات اللي ورا لازم يكون كذلك يعني وحتى المصافحة ما تكونش في الدرس اليه كان جميعا معظم وفي انه يبدأ الخلق ثم يعي يعيد مستمعين؟ مستمعين؟ يا رهان المجلس يا بنت لا تكون كذلك اللي أعجائكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق فينا إيه وإيه ليه؟ ليه, ليه القيامة اللي قوم هل لشان أنت وأنا وكلنا أنه حاسم يبدأ الخلق؟ وبعد كده يكون شيئا عقاب بعقاب لكل واحدة تسوي اللي بنت ما شاء الله لقد قلت لبنات تجاهد وتتعلم القرآن وتدخل كذا وجنت تانية مش بتجاهد هل يستمعين؟ لا يستمعين واحدة ما شاء الله كبيرة وطعبانة وقعبة تجايت في الله عز وجل واحدة ثانية هل يستوون؟ لا يستوون والذين جاهدوا فينا ورحمة الله ورحمة <تصفيق> الله كلما تحس أن أنت وتقبلني على الله وتجهدي في سبيل الله أفشري إن أقولنا سبحانه وتعالى يوشرك براوح وراوحان وجنة معين لإذن ربنا سبحانه وتعالى ولذلك نقول إلي مرجعكم جميعا تجمعنا بعد الموت لنقاط يوم الآيان معلوم يبدأ الخلق ثم يعيده فالقادر على ابتداء الخلق أهوًا عليهم هو إيه؟ أهوًا عليهم ولذلك هنا نقول القادر على ابتداء يقول ما؟ قادر على الإعادة والذي يرى ابتداءه الخلق ثم يمكن إعادته للخلق فهو فاقد العقل. اللي بتيت تقول إيه؟ بعض الناس تجاهلتوا إيه؟ إزاي يعيد الخلق؟ انظري إلى حالي كده ويقول نفسي كيف بدأ الخلق لن تقول سبحان الله إيه؟ نعم؟ <تصفيق> <تصفيق> لما تيجي تشوفي دمتحت حتى تشوفي الماء يعني عايز إذا لك سبحان الله تيجي تشوفي الماء الذي أنزل الماء على الأرض اهتز وررس إن الذي أحياه الموت قادر الأرض دي إحدى باب ما ينزل عليها الماء إلا بهتز يقول العلماء فعلا سبحان الله وررس ما ينزل الماء على الأرض الأرض تترعش بهتز بعد ذلك بتاعتنا دي احنا بعد سبحان الله الارض كلها فاجئت لها الارض ايه <تصفيق> الذي احيا هذه الارض الميته الله خالص ولذلك لما تيجي تنظرين تيجي الانسان ينظر في خلق الإنسان بصوا تلاقوا كلنا كلنا كنا ايه بيضه <تصفيق> <تصفيق> يعني خلية واحدة. لما تيجي كده وكل انت مثلا البنات بنات الحكومات او في المدارس بيشوفوا الميكروسكوب اللي تحت الميكروسكوب ده وتشوفي خليه خليه بالاجهزه الدقيقه الدقيقة هاي ايه خليه دقيقه لما تشوفي بعد كده الخليه دي او النوادي تلقح وياتي بعد كده اللي لما هو الجنين الجنين اللي هو يربي الخليه دي ملقحة دخل لها حيوان منوي واحد بردو خليجة مازلت تبصي كده تبصي تلاقي خليجة تبدل كده عليها شوية بالتضرير بالتضرير قال ربي علاقة بعين مضغة مخلقة وغير مخلقة بعين بعد كده عظام ثم يكسب العظام حمام ثم أنشاء خلقه فسبحان الذي تبلي بعد ده كله الجنينة بنتي شايتنها بالرأس وعينه وإيده وصدره من خليجي بس لو اتعظنا وتدبرنا في ايات الله سبحانه وتعالى ذلك من اعظم الاشياء التي تحبب في الله عند وجدانك ان يتدبر اسمعي بقلبك ليس باذنك لان الاذن إذا كانت مشغوله بالدنيا بتلهي القلب عن السماع سيدنا عيده مش قادر تستوعب ذلك من تقول الله سبحانه وتعالى في الخلق لا ينكر الاعاده الا انسان لا يتصب لا تصدق نعم وع هذا ربي وعد الله حقا وعد صادق إن لابد أن يكون في قيامه وفي حساب وفي عادل صادق ليجزي الذين آمنوا اللي ابتلع قلوبهم الإيمان لمن في حساب وعن الصوالح خلي بالك أنت مؤمن لكن مش المؤمن هايكون في بالوخر فين وصدقوا إي ولذلك الإيمان لابد أن تكون مؤمنة شهيدة بلسانك مقر باركانك مم... ان مؤمن لكن ايمان في القلب غير عمل البنت او الولد بيكره الطاعه اقول اللهم حدث اليكم الايمان ويزيده كل ما يكون الانسان في قلب الايمان ضعيف لا بيعترف على الله وحده عشان يحب لانه لو فكر ان هو اللي إن هو اللي وهب الحياه وكبر الدنيا ورزقه واحسن خلق واعطاه كل ما يتمنى لم تلاق قرب المحب لله سبحانه وتعالى، لكن هو لسه ليه مش عارف يحب الله عزوجه. لو جات لك واحدة صحبتك، جبت لك هذه بسيطة كذا، هتستحي منها. وانت وحدك رب الحياة كاملة، والعطاء الكامل، أنا تستحي من الله. نقول هو عامل الصالحات، يقول ربي سبحانه وتعالى هنا يجزي رب إيه بالقس؟ بإيمانه أعمال جزاء بين ربي العباد وأقوى لا تعل الناس في الجنة لا يتعب النفس وخيمه الطرد أين عين جزاء من كان هم؟ أما الذين كفروا بآيات الله وكذبوا ورثة يأخذون بجزاءهم ذا شراب من الحميم معحار يقول العلماء يشوي كالمهن يغلي في البتون كالغلي الحميم كما قرر سبحانه العارم وعذاب القليل من سائر أسماء العذاب في النار كما يقال كإذا كانت في الجنة فيها نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دائماً لما نتكلم عن سبحان الله الترهيب والترهيب الجنة فيها كذا والنار فيها كذا النّاء الجنة من ذهب ذهب خليوم بناءها لا من فضة ولا من ذهب أنهارهم كل أنواع أنهار الماء والأخرى سبحان رب العرش العظيم النار نص الله العظيم والعفي هنا الح هنا الحرير لؤلؤ وذهب ولباسون فيها حرير وهدو وهدوء الطين القار وهدوء لهدوء العين صراط الحميد التميم نار شديد حلوها شديد طاوها بعيد حلوها حديد ليس اللي فيها رحمة ينادي على ما يا مالك يأخذ من ربك قرينة ما كفوا مش خالص نقول لذلك سبحانه وتعالى هذا هذا العذاب بما كان يقتول بالله أو سبب كفرهم وطغيهم وانا ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم إيه؟ يظلموا بس الحاجه دي 11/4 يعني إيه كفاية عشان انتوا صح مستمعين؟ اللي مستمعين؟ مش خالص سامعين ولا لا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 الشمس ينبغي لها تدرك ايه ولا بها ودي من ايات اللي الناس لما سبحان الله شافوا دي منهم ايات تخلي اللسان يتعلق قلبه الله عز وجل كما قلنا ويؤكد على صدق ايه الله صدق كتاب الله سبحانه وتعالى القران نعم لذلك الايه التنبيه على دلائل القدره والوحداني لله عز وجل فانه تصفق الرجل جعل الشمس ايه تضيء وخاطئه وجعل في كنا جايبين عاملين فيلم للامر ده ها؟ فيلم استمع البصر أي من أيات الله سبحانه وتعالى هنجيبه إن شاء الله. يقول في ذلك في تشتيء القمر نور، قال القمر ينير بالليل، وهذا من كمال من آية من أي أيات الله عز وجل. فأجعل القمر أيات الليل. يعلو لك تناوي، مشي في الصحراء وال القمر مشي عليه. ونزلت أليت بالون يولد، واحد الشمس مضيئة صافية بالنهار كالتراجي وهاي فيها حرارة شديدة. إنما القمر فيه نور و سبحانه الله، هذه كانت آية بالليل لذلك يقول العلماء هنا في في القمر وهذا من رحمة الله، وهذا من كبير رحمة الله لعبالي لما كان الشمس أعظم جسماً خصت بالضياء لأنه هو الذي له سطوع ولا معاني ولذلك قدره منادر خليباته أي قدر أصيبه في منادر بروج كما قال ربي في سورة آل في سورة آل حج الأية وما ولتعلمه على الاستيناء وحساب طبعا نعلم أن حساب الأوقات بالشمس ما تعرف الأيام وحساب القمر ما تعرف العيد أشهور ما خلق ربي سبحانه وتعالى ذلك إلا بالحكم ما خلق ربي ذلك عبثا بل بحكمه عظيمه والتأييد قليلة بفصل الايه لقومي يعلمني يعلموا ويتدبروا بحكمة ربي سبحانه وتعالى صرخ القرآن الكريم بين إيه؟ بين الشمس والقمر هاته الآية يفص الآيات القوم يعلمون يبين الآيات الكورية وضحها لقوم دايما لما تشوف الآيات الكون وتشوف الآيات سبحان الله العجيبة لذلك وتشوف القمر بمنازل خاصة به الشمس ينبغي لها ان تدرك الحق ولليل اذا تغرب وقلبي ما انتي بتشوفي ده وتتدبري ده العلماء لما طلعوا فوق الكلام ده يزداد قلبك ايه ايمانا وطبقا سبحانه وتعالى ولذلك يعلمون ان الحكمه كما يقول ابن مسعود اي يعلمون الحكمه في ابداع الكائنات فيستدلون بها على شؤون ابداعها لانك انت لما تبصي تلاقي سبحان الله لما تيجي حتى تتاملي في زرعه نبات يعني تقولي النبات ده سبحان رب العرش العظيم نبات كده عارش نبات ده كان بزرة لو أردت لك خدس بزرتين دول بزرعين شكلهم إيه بزرتين دول زي ما مع بزرط بزرع سودة و بزرع سودة طب حطيها بالتربة و أسقيها مية يطلع لك ده نبات معروفش يطلع لك بشكل شكل التالي يطلع لك دورقة نوخة نبيضاوية يطلع لك دورقة ده باية قلبية يطلع لك دكت طعمه مرب دماء واحد والأرض واحدة والخالق واحد لكن ينوع خالق عشان تعرفه من عظمة المخلوقات يدل على عظمة الخالق لو بصيت كده في, في, في الكلام حولك لكن احنا ليه دايما الإنسان اللي يقفر بالله و يشرب يقول يا شيخ ما فيه شتاب هو لا يتجبر هو لا يقرأ تذكر يعني يذكر إن في واحدة كانت سبحان الله يعني هذه امرأة كانت يعني فتح لها الدنيا على إسرائيل. فعلا أنا من سمنات باردة فتح لها الدنيا على إسرائيل لكن كانت اكتئاب شديد جدا. ولها كان صديقها قيلة عربية يعني. فالصديقة العربية اللي هي هي كانت تستديم اللي هي عندها كل نعم الدنيا لكن كانت في تعاسة شديدة. اذا طيب انت رايحه روح كده تختبي بنفسي مكان يعني انا مش ع... يعني كأن... كانها افضل حياه ولقتها مصحف تفسير مصحف قلت بس خلي معاك في الرحله تفسير القران ده فذهبت بهذا القران هذه المراه المشركه بالله تتقاط تفسير القران ترى تستدير بها على وحدانيه الله ترى تتاكد ان هذا القران بكل ما جاء تفسير سبحان رب العرش العظيم رجعت هذه المرأة التعيثة وهي مسلمة تشهد الله الله و أنا محمد و الله و لي هدى في هذه الدنيا ألا أعيش إلا على طعب الله و يحبه الله أعزقنا و إياكم بذل الإيمان دايماً يا جماعة الإنسان اللي بيت مش نامش بيشعرش بيشهرش بلفظة الطعب الأكايد ولا حاجة في الدنيا تردين ولا حاجة في الدنيا تسعيده لما يكون الإنسان تلذّا أو شعر بطعم الطاعة عشان كده الناس أرضاه أن يزين الإيمان في قلوبنا وهم يزين إيمان في قلوبنا تشعرنا بلذّة الطاعة يا رب العالمين لو شعرت بلذّة الطاعة تبدّل حياتك تبدّل حياتك اللي عايز يبدّل حياته يتقرب من الله ولن يتقرّع ولذيك فعلا نعم لو طهرنا بقلوب يا بناتي مش ناسبه ليك كما قال من من الذي دي قال هزابي وثمانم أعباب الحليم قال لو طهرت وقولوا بجم ما شذعتم من كلام ربكم لذلك قال ليه احنا مش طيقين نقرأ القرآن او لو جلست مجلس عائلتي بأعرض قصتي بساعة واعرض قصتي لجلبك مش حد بسبعة اللي عرض تتكلم ما وتجاهد في الله وانتي ثواني ثاني لسه القلب لو هذا القلب نقر جنازلت علي آيات الله تخين اللهم احب لما نقرأ ذلك نقف عند قول ربي سبحانه وتعالى انا بس عايز اؤديكم قبل الاعجاز في السمع والبصر عن نفسي هذه الايه ونقف وان شاء الله نكمل الاسبوع القادم أنا خذي بلعت وقفة مع شعبان وقفة مع شهر شعبان لأن إحنا كثيرات منا للأسف لما بدي تفضل في هذا الشهر مفيش فيه يعني لأن الناس بتعزز رجع بعض الناس اللي قلّر ملهاش دعوة بشهر لرجع مش شعبان دي نقدر بالاستدلال بيعملوها بها يوم ايه الاثراء العربي 27 ايه مع عشان كده بقولك لا يوجد ادنى دليل بالاحتكار بخصوص عشان اجب انها ليله ولذلك بيصوموا اليوم ده وبيعملوا ايه وبيعدوا لا يوجد اي حديث صحيح وكده احنا قلنا الكلام ده هذه من بدع رجل لا يوجد دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت في حديثه ابدا بس الناس ديل اسد على هذا الامر انها جنى ابان على امنا فمشوا على الزر ولذلك خلي يا يدمعه بهدي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاهتمام بشعبات وقال ذاك شهر بين رجل ورمضان يغفل عنه الناس اهتموا برجل ومن في بدع لهم عايزينها وياتي رمضان شهر الصوم وفي حقيقه الامر كما ذكرت لكم احاديث رجل بعض الناس بتسمع الدرس ونقول لكم حديث الحديث سند وكذا وكذا احاديث ضعيفه وتروح برضو تعمل بديهه كتبدا عليها بتعملها اذكركم يا بناتي اذكركم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النعم اذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اتبعوا سنتي اصونوا الخلفاء الرشيدين من بعدي عبدوا عليها بالنواجل ويكونوا محتاسه الامور فإن كل محادثه ايه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله عندك هي الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها ليك علشان أنت لقيت الناس طلعوا كده طب تعلمتي علشان كده بقولك لك اتبعوا ما أنزل اليك من ربكم ولا تتبعوا الدونيه ايه اولياء نرجع بقى وإحنا بنتكلم عن شهر هذا الشهر شهر شعبان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 مكلمة. طيب نجيب حد بخمس دقايق نجيب اللي هي الإسراء هنجيب لهم الإسراء عشان الناس تعرف ان بعض الناس اللي بيظنوا ان هو ان الإسراء فيه أقويل جديد جدا في الناس أو باطل يعني لكن حقيقة ده ويقولوا ويقوله مناك ورزلك ربنا سبحانه وتعالى ابتدى في صورة الإسراء سبحان الذي يعني كأنه بيقولك هو القادر أن يفعل ما يشاء أسراء كانت ماشي من ايه؟ بالليه؟ بالليه؟ من ايه؟ منين لفين؟ من الكرامة للكرامة للاقوى لما تيجي تشوفي هنا واحنا بنتكلم هو تعريف الاسراء اللي هي الناس دلوقتي وبتحط له يوم تقول ان تظن ان اليوم ده في كذا كل ده غير صحيح اسمعوا الكلام ده ايه؟ تعظيمه؟ السياره الناطه طازم النهارده منين جبت هذا الامر مفيش اي بريده؟ ابدا ما هو تعريف الإسراء والمعراج؟ الإسراء لغةً السير ليلا. اسمعوني كده وانتبهوا، انتبهوا عشان تعرفوا وتتعلموا علمًا. السير ليلا. وأقيل في التفسير إنما قال ليلا والإسراء لا يكون إلا بالليل. سبحان الذي أسرى بالليل. لأن المدة التي أُصِيَ بها فيها لا تقطع في أقل من أربعين يوم. هنا الايه المكان اللي صار النبي صلى الله عليه وسلم مات المدينه تقطع في كام يوم فاليحسن كان يقول سبحان سبحان وتنزه قدر يفعل ما يشاء فسبحان فربنا سبحانه وتعالى بيسبح نفسه ويسبحوه مع الظلم ويجلده ولذلك كنا نقول من ضمن الايات التي تدل على ان هذا الحدث عجيب ان ربنا صوره الاسراء سبحان القدر ان يفعل ذلك أنت ليه بتومكر إنه قال ممكن يفعل ذلك إذا كان ربنا أنزل فيها صورة كاملة؟ يقطع بالليل الإسراء لأن المدة التي كانت تقطع تبقى 40 يوم. فقطع عدي في ليل واحد. فكان المعنى سبحان الذي أسر بعبدي في ليل واحد من كذا لكذا، وهو موضوع تعجب كما يقول في التفسير خلي بالك وأننا عدل عن ليله إلى ليل لأنهم إذا قالوا ترى ليلى كان كذلك في الغيب استعان كل الليله لكن اخذ جزء من الايه فقيل ليلا اي في ليل يعني في ليل في ليل تشغيل الليله فقطعه من الليل فهي تلك الرحله الارضيه وذلك الانتقال العديد بالقياس الى مالوف البشر الذي يقدر على ذلك الله سبحانه وتعالى خلوا المسجد الحرام وقيل ان النبي كان في الوقت المنام فين الحاطين اللي هو في آه لو حد اسمعين قل ذلك فأتاه جبريل عليه السلام في حدث شق الصدر وحدث يوم عائش البراق البراق ده دا ذاب قل لك من البراق قيل حتى اكتشفت لها إنها كانت كينزل بأبي وفي سرعتها كانت سبحان الله من سرعتها كانت ايه؟ يعني كأنها طب طر له الأرض قلنا طيب هذه الرحلة الأرضية وهذا الانقلاب الانطقال العجيب بقياس لما أدو البشر لم يقدر عليه وصفح إلا ربي سبحانه وتعالى والوصول فيه بهذه السرعة تتجاوز الخيال لإحنا مسبئين إن سليمان عليه السلام كان يتجري يتجري في عمير فاضي ويقول ربي رواه إيه خلوه إيش يعني شق ويرجع ويروح سليمان بكل ذواب وكل ناس يركب الدية يروح المهمه بتاعته ويرجع في نفسه ايه طب ليه مش مصدقين الاسراف سبحان الذي اسرع سبحان الذي سفر بن سليمان واسرع بعبد محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك الوصول بهذه السرعه سبحان الذي اصرع بعبده طبعا احسنتي كلمه بعبده انه باصرع بعبده كله مش بروحي لان ربنا سبحانه وتعالى الذي يتوفى الانفس حين ايه ولذلك نقول هنا سبحانه لهذه الآية أما هذا بالنسبة لإسراء في بداية سورة الإيم أما المعراج يبقى الإسراء الذي هو الإيه والعروج فهو الرحلة السماوية والارتفاع من عالم الأرض إلى عالم السماء حيث صدرة المنتهى الف ألف الآية إيم لها اللي يغشت ما يغشت قال إيه قال ما الفؤاد ما راى وقال ما زاغ البصر وما بقى. ما كذبش في لما قال لكم ونظره ما كان مؤدة لقد رأى من آيات ربه الكبرى خلوا ربي سبحانه وتعالى ولذلك حيث صدرة المتال ثم رجوع بعد ذلك المسجد الحرام كما جاء ربي في قول ربي ولقد رأى هنا زادة أخرى عند صدرة المتال كما قد هذان الوحلتان في ليلة واحدة وكان زمانها طبعا قبل إيه؟ الهجرة بسنه قيل حقيقة الإسراء والمعراض هنا سؤال مهم هذه هل كان بالروح والجسد أم بالروح وقر المتفق عليه لدى الجمهور أنه كان بالروح والجسد لأنه لو كان بالروح فقط لما احدث خلافا يقول لي جماعة حلمت كذا كذا كذا, كذا. فاش مشكلة لو قال لهم أنا حلمت كذا اي اللي بتقول انا احلم ده نشعي وحدة تقول انا احلمت النبي كنت رسال مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة تقول واحدة تقول انا احلمت ان دخلت الجنة حد هيكلمها بس ما كنتش بتجدب بقى اللي بيجدب في الحلم ده ايه ولذلك سبحان الله كون ان هذه الاية ان الناس اختلفت وبعضهم خرج اللي ابو بكر الصديق قال ماذا قال اذا كان محمد قال ذلك فقد صدق اني اصدقه في قوله ما هو اامن فاصدقه اذا سن دعى أنزل, انزل ربي عليه الوحده فكيف اكذب في ذلك اصدقه يا سيدي لذلك هنا نقول لو كان ربي فقط ما احس هذا الخلاف ولما, ولما كان هناك داعي لكل كان ليه الداعي الضب اللي احداثها في القوم هايجي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عارف ان نستر ينبعين وقالوا مع فكرة جماعنا رحكي بيت المقدس انت كتبقى انت محبي بيت المقدس ضعفاء والكفار وكذا قالوا ازاي يعني طب وصف بيت المقدس حصل ايه؟ الوقت بالليل وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بيت المقدس وربط ذات بدي في حلقة الأنبياء كلهم مع بعض في حالة بايه؟ ودخل النبي المسجد صلى الله عليه واشطفه وخلوه إماما كل دوا صفه لهم طب انت تقول ان انت رفت طيب بقى قلنا يا شاكله ايه بقى طب ما هو معاشر ما كدمش وصادق ملحقش ده سبحان الله بنا ماذا حنع ماذا حنع راك ماذا حنع قدام ففضل النبي يوصف ويبص كان عندك مكان كده فيه الله دي تبص اصبعه يا اشديد شفت كذا وكذا وكذا يا رب سبحان الله ده يعني وبعدين يعني كان الجليل عليه السلام قاعد يوري له مكان كده تشوف ايه والباب ده كده كل الصفة يعني حاجه كنتش عارف لها الابداني ولذلك سبحانه رب العرش العظيم ما كان إلا بالروح والجسد وما يمكن ذلك إلا من لا يقول الله اكبر نلاكن لو كان الروح فقط يكون مجرد وقية أو ما يحدث في المنام ومن ثم فليس من شأنها تحرك ساكن خلاص كل شخص والذين يدركون شيئا من طبيعة القدر الإلهية لا يستغربوا في أحوال في حياتنا كده يمين دول احنا سنة هل تتخيلوا اللي كان ممكن أن في أي شيء؟ اللي احنا فيه دول كان ممكن أن <سيح> الله ما فعلنا الحمد لله نقول سبحانه ذلك هي إرادة النافذة تهون أمامها جميع الأعمال التي تبدو في نظر الإنسان صعب لما تقولي مثلاً إيه لما كل الناس بيقول كده يقول لا يقولين يزحزح مثلاً أو مش عارف إيه ويعمل إيه لما تيجي تشوف الأحداث من كم سنة كذا حفر إيه شميه متحف يقولي تقولي يا رب ذي كلمة من عند سبحان يقول الشيء إيه؟ سمعت قدرة الله سبحانه وتعالى ولذلك انطلاقا من قدراته وصلاهاته الإنسان العبد اعتاد الإنسان يتصور الأمر في قدرته الضعيفة أنت بتقارني مين؟ أنت تنظر إلى رب مالك سبحانه وتعالى فقيل هذه القدرة أو هذه المعجزة تشهد صاحبها بصدق ما في ما جاء فنقل من المد الحرارى إلى المد الأقصى وشو الإيه في سرعة لا تجاود خيالي يعني ليست أغرب من الاتصال بالملائكة أعلى وتلقي القرآن. يعني هي دي أصعب واللي إني ينظر علي الأئمة الجميلة بتاع القرآن. آه. وقد صدقوا أصدقوا يود يعني رب المسألة المستغربة دي عند القوم الى بسطته وثبيته تقول إني لا أصدق بأبعد من ذلك. أنا صدقته بأمر السماء مش أصدق باللي ان هو الصيبي او كذا. ولذلك ذهب بقية العلماء إلى إن إسراء والنار كان مناما قليل لكن علماء السنة كلهم نعم إنه كان تشبث بقول ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة من الناس على فكرة تفسير رؤيا هنا اللي هي في في اللي هي بتاعت إيه في الحديبية إن النبي رح في الحديبية قبل الحديبية لومنا حديث إن إحنا دخلين المسجد ونعمل عمرة واحنا م يعني محرمين وكل فلما لم يدخلوا طب مش إنت شفت رؤيا يبقى هنا سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كان بيت أيا لم أكل هذا العين حقيقة الإسراء أما جمهور علماء المسلمين فقد جنموا أن الإسراء كانت بالرخوة للجسد يقظة لا مناماً معتمدين على أدل لازم كلنا نكون فاهمين الادله لدي أقولها إيه أنه ثبت أن القريش كذبوا في الإسراء واستبعاد وقوعه ولو كان مناماً لما كذبه النقطة الثانية أن التسبيح والتعاب في قول ربي سبحانه الذي أثر انما كنت في الأمور العظام ولو كان ذلك مناماً لا ذكره ربي كما ذكر عن إبراهيم وإسماعيل جالوا منام ألف منام إذ بحبنا فكام بإن رأيته في المنام وكما قال يوسف عليه السلام لكن اختتحت هذه الآية سورة سبحان بهذه الآية بل السورة كلها تتكلم عن نفسه سبحان وهي تعني يتنزه الله عن تشبيه اللي عمل كده هو النديئة ولن ينزه نفسه كما قال العلماء في ذلك عن الشبيه والند ونصير ويتنزه عن العجز والضعف هو قادر هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل العظام سبحانه يجعل في المكان يجعل هذا لكي تهيئ للقارئ المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان عجيب هذا في يجعل عجيب المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان الله هذا وتعالى يجعل هذا القلب بقوله هذا قلبه يجعل ما ما كذب الفؤاد ما راى وزكى عين ما زال البصر وما لقد راى من ايات ربيه الكبرى بجسد وروح هذا قول يعني جمهور العلماء ان قولون أن الرؤيا بالقص مختصه برؤية المنام فيمكن رب ذلك على السبب انه هذا استعمال هنا في رؤية العين بديل على هذا اللص ليس خاصا بالمنام ده طلع وشاف ونظر ولقى كذا سبحان الله صدرة المنتهى يعني يطشى الصدره ما يطشى من العجب والانوار سبحان الله قول ربي بعبده يقول العلماء اكون بقول بعبده شايفين اذا بعبده روحا وجسدا النقاط دي هي بتاكد لك ان هو بالاثنين بالروح والجسد خامدا ان التعبير القراني جاء بلفظ ايه يثني الذي يدل على ايه الستر والخفاء وجعل هذا الستر والخفاء لمضمون ستر اخر ليه هو سبحانه الذي أسرى بعبديه ليلا بالليل مش ليلة قبل الفجر لأنه رجع عمل بإمعهم النبي صلى عجيب صلى الفجر فكانت آه عجيبا النقطة الثالثة أن عملية الإسراء بهذه الصرعة ممكنة في نفسها بدليل أريح كانت أسيركو سليمان زي ما قلت لكم فالأمر مش عجيب النقطة السابعة أو السبب السابع أن في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبديه ليلا فصريحا بالإصرار وتوضيح أنه وقع بالفعل للنبي وليس رؤيا منميا. هكذا كل الأقوال لأقوال العلماء الأمه، علماء السابقين. أنا أتكلم عن اللي هو السلف يبقى أتكلم عن أقوال الصحابة والأئمة الأربعة والتابعين اللي صاروا على الديم. مش حتى العلماء الحديثين لا أنا بتكلم عن أنا لك علماء السلف يبقى العلماء اللي هم شاهد شهدهم ومن أول الصحابة رضوان عليهم. أن ما استردوا أي من الظاهر بعض الروايات فواية الزخاية بينما أنا عند البيت بين بينناه واليقزة، أخذوا كده قالوا هذه الروايات محمولة على ابتداء الحال، كان الأول كده بين اليقزة والنوم فأته جبريل عليه السلام وحدث إيه؟ ما حدث يبقى لبالأمر يقول ابن حزب فقد اختلف السلاح بحسب الثلاح الأكبر الوريدة منهم من ذهب إلى إسراء والمراض وقع في ليلة واحدة فليقظ البسر الأبي وروحه وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين، وكما ورد في ذلك أولادية. الكرنفيد قصه المعر... الاسرائي والمعراج كما جاءت في بعض الحديث تعرفينها ولا اقولها لكم اسمها شوفوا انس بن مالك قال ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت بالدرب قال لي اذا دبه وعنيها كده وهو دابة بيضاء أبيض طويل ده طويل منها أبي، حلقة الحمار ودون البرد. يضع حافر عند منتهى طرفه دليل على إيه؟ سرع سرع. قال فركت حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحبل. النبي دخل بيت المقدس ربط الحلقة بيرود فيها. في الأنبياء. هذا في الحديث الصحيح يعني. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بناء من صنم وبناء من لبن فاخترت اللبن فقال جليل فرق الفكر أول حاجة كبيره والسلام في هذا الامر فذكر بذلك اللي هو الحديث الحلقه الحلقه المراد بها باب مسجد البيت الايه المغرب يعني كما هو البراق يا ترى يقول ان العلم في اللغه العربيه أن البراق ده باخر من الثغر واكثر من الشمال وقالوا في ذلك أن البراق مشتق من البريق وهو أبيض أو من المراه وسمي لديك ابيض يلمع زي البرق زي البرق نعم وت... ويتلألأ لا بصفتي ولا معاني وتلاءلوهي وتوازوبي وهو البرق او الذي يحمل النبي صلى الله عليه وسلم وصار بسرعه الضوء من مكة القدس ما احنا بنسمع البرق نشوف البرق بعد بعد كده نشوف الايه نسمع ايه بعد المطر فتبقى المعجزة في استعمال هذه مش كامنة كامنه في حماية رسول صلى الله عليه وسلم المدمرة والمقلد لا يمضي يعني يسأل النبي أو يتابع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيه قبل الجبر زنا لا يمضي لكن هذا الأمر بهذي الصفعة عاد لهم شكل دواب معينة كانت في الصحر ومرن عليهم شكلها كذا والدب الآخر خاف هلا جاي وكان فيه إيه وبحثوا عن جمل تاعهم يعني فعلوا ما عاد كذا وكذا, وكذا يعني سبحان الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر نبي صلى الله عليه وسلم حدثه مع بيته السيارية فقال بينما أنا في لين؟ أنا وربما قال في الحجر مقتجع الأثاني آثم فقال وقد سنعته يقول فشق ما بين هذا وهذا حديثة شق الصخر نعم فقلت للحارس يعني هو لجانبي ما يعني به؟ قال اللي هو الجارون للجو... نعم قال من, ف... يعني من صغري من صغرة نحري إلى شعرته، يعني كل الجزء الصدر وسمعته يقول إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيه أتيه بطس من ذهب يعني أي حاجة كده من ذهب ملوء إيماناً سبحان الله من ذهب إيماناً فغسل قلبي ثم حشي ثم أعين ثم أتيه بدابة دون الباب وطاق الحمار الأبيض قبل ما يذهب لبيت الموقع المهدس كانت تشكوء ده بالشقة الثانية هذه الشقة تلعت فيه نعم، فقال أنا نعم يضع خطوه عند اللي بتاع الورقن إيه سريع جدا. كان يضع عند يعني يضع خطواته كانت إيه سريعة فحملت عليه فانطلقا بجبريل حتى أديت السماء الدنيا فاستفتح. بعد ما طلع من بيت المقدس خذوا جبريل عليه السلام. وطلع يعني رحله ارضيه يعني الله بقى في البراق ولا ثم ثم جبريل استفتح السماء الدنيا قيل من معك يا جبريل قال محمد صلى الله عليه وسلم وقد ارسل الي قالوا وقد ارسل لي هم سبحان الله هم يقول إيه الملائكه في السماء ماذا قال لكم يعلمون ما لا يعلم نعم قال وقد ارسل لي قال نعم مرحباً به صلى الله عليه وسلم تنعم ففتح له فإذا فلما فإذا فيها آدم. سمعت سمعت. في الأول فقال له جئ يا محمد هذا ابوك ادم فسلم عليه فسلمت عليه فرب السلام ثم قال مرحبا بالاب الصالح والنبي الصالح ثم ساعته الثانيه استفتح قيل من من يستفتح السماء قال زغليل قال من معه قال محمد صلى قيل وقد ورث إليه نفس المقولة خالد قال مرحبًا به سنعمل فنعم المديء بفتح فوجدت يحيى وعيسى أبناء الخالة قال هذا يحيى وهذا عيسى سلم عليهم فسألك عليهم فرد علي سلم المقال مرحبًا بالأخ صالح والنبي صالح ثم السماء الثالثة فاستفتح نفس الكلام في السماء الثالثة فكان من في السماء الثالثة يوسف عليه السلام فسلم عليه النبي فقال نفس المعقول مرحم الله صلّه ثم السماء الرابعة فاستفتح وكان من في السماء الرابعة إبراهيم بنفس السلام ونفس الرضي ثم صعد به حتى أتى السماء الخامسة فكان فيها من؟ اللي في السماء الثالثة كان فيها إيه هارون فسلم نص بنفس المسألة. ثم تأتي بعد كلاب سالسة فكان فيها من؟ موسى فأخوه ودرني حتى خلاص فإذا موسى قال هذا موسى سلم عليه سلمت عليه فردني ثم قال مرحبا بنفس الدعاء فلما تجاوزت موسى ومشى طلع بكى موسى فقيل ما يكفي قال أكي لأنه لا من رجلا صالحا وعيتب علي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي أمتي محمد أكثر عند الجنة. ثم إلى سماء السبع فاستخب حجبر الله عليه السلام. فلما خرجت إلى أبو الأديان ها قال هذا أبوك إبراهيم عليه السلام قال يسد بخده على البيت المعمر ومعا مين أطفال المسلمين لماذا؟ يدريه. اللي هم الثلال الصغار الذين ماتوا صغار اللي عنده ماء عيّ وميّب كده صف صغير يتولاه من؟ إبراهيم عليه السلام ثم بعد ذلك يقولوا ثم قُتِت بعد كده في السهوة ثم قُتِت بعد كده خمّ وإن أبيع لبن وإن أبيع عسر فأخذت اللبن هذه التحادة الثانية دي رواية ثانية لكن رواية ثم في فُرِدت على النبي هنا في السماء الايه الصلاة خمسين صلاة يوصل كل يوم فرجعت ثم رفع على مجدان نزل النبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة لأمهته هم أمته بتقوم بالخمس صلوات بمرض الله فيقول خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبله ما سدولا للنبي صلى الله عليه وسلم وعلقت بني أسويي أشد المعالجة فرجع ربًا فسألوا التخيل ظل النبي يرجع ويعود مسؤول خلفي خلفي خلفي لحد ما صار الصلاة لكان خلايا وهي في حالتها العامة خلفية حسناً يعشر عن سائده نعم فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أخبر قوم بما قام بما فعل فقال لهم في مجلس يتحضر المطعم نعدي وعبر اليسام بن بالمضير قال إني صليت الليلة العشاء في هذا المسجد هو مسجد إيه اه لا الحرام اه الحرام ده ده انت لسه مكان قبل قبل الغدا ايه اللي صليته العزله العشاء في هذا الوقت وصليت به ورديه غلال لي إيه؟ فاكي. يعني صلاه العشاء ما فيهاش فرض صلاه العشاء وصلاه يبقى قتيت فيما بين فيما دون ذلك في الفقره دي كنت في بيت النصر كانوا بيقول لهم كده له قوم كده تخيلوا هم اصلا كانوا مش وهم اصلا مفره يقول لهم يا جماعه انا ف فنشر بيه يعني رهط من الأنبياء منهم إبراهيم وأشوف كده بيحكي لهم الحقر يعني فقال هؤلاء عمري ابن شام ولا استهزأ فقال صفهم لي فوصف قالوا توصف لنا كان الأنبياء كان شكلهم إيه فأعد يوصف لهم الننيس وداري عن الأنبياء صف فقال النعيسى تفوق الإيم الرابع ودون الطول يعني وصف عريض الصدر ظاهر الدم يعني واجه أحمر جعل الشعر تعالوه ايه؟ صهبة صهبة دي هي ايه؟ تعالوه ايه؟ كأنها ايه بنات الصهبة دي او نقيضي بالضبط ما هيجي ان شاء الله هو نازل كأنه قال له كأنه عروض من اسمه السعود الثقافي شبه يعني وأما موسى فضخم يعني كأنه وصفوا انه ضخم كأنهم رجال ايه؟ شنون. متراكب الأسنان مقلص الشفه خارج اللثه عارس من اللي شافه يعني شاف كثير وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس به إبراهيم شبه سنة خلقا وخلقا وكان إبراهيم ده بكن... سبحان الله فقالوا يا محمد صف لنا بيت المقدس. عدين يقول لهم بشكل كذلك فقالوا صف لنا بيت النقضي فقال لهم صادق دخلت ليلة وخرجت ليلة. ليلة فأتاه ببريك الصورة في جناحه معاه في جناحه فجعل يقول باب منه كذا في مرضى كذا وصف لهم في وليله كل الصورة وإن كدامه فقالوا كجماعة في حيث طيب يعني وصلون الأنبياء وصلون بيت المحدث الإنسان يكون عايز يكدد يرفض كل شيء فلم يستدفوا بأنهم وصلهم نعم لا قال لهم انا صليت معاكم العشاء وصل في الحرم كعبة. وصليت معاكم الغداد الفجر في الحرم في يا سلام يعني من الحاء من من العشاء للفاجر. كل ده حصل لك فهمتي ازاي حبيبتي طب وصف لنا بقى بقى هت... وصف لنا الانبياء اللي انت شيلهم قال لهم الانبياء شكلهم كذا وشكله كذا وشكله كذا وشكل ابراهيم اخطر واحد شبهه طب اوصف لنا بقى البيت المقدس قال لهم ذهبت ليلة وصلت ليل ومشيت ليل ليل ده قلت ببعن الليلة صراح ردنا سبحانه وتعالى في جناح جبريل جاء بيت المقدس وصفه كاملا بق فلاني لأ فجاه بيت المقدس امامه وصفوا كاملا طبعا في منهم كباحه بيت المقدس وكان عارفينه يا ربي لن الضبط وصفه كأنه تعالى نعيش هناك برضو كل ده مش مصدقينه. طب وصفوا العير اللي كانت في الطريق القافلة اللي كانت القافلة اللي كانت في الطريق فسألوا عن عيرهم فقال العير فقالهم أتيتوا على عير بني القلان بالروحاء وقد أضلوا ناك منهم فانطلقوا اصطلابها فانتهيتوا إلى رحلين ليس بيها منهم أحد وإذا قضح ماء أنا شربت منهم فسألوهم عن ذلك فتع ليه الناس دول وشرب منهم قضح ماء طب سألوهم من هناك واحد شرب منهم؟ وسلم عليهم وشكره سبحان رب فقالوا هذه والوالإله آية ثم انتهيت إلى عربة إثنان فنثرت مني الإبل وبارك منها جمل أحمر قالك عليه إيه جوالي يعني ال اللي هو العقل يعني العدل اللي بيض عليه إيه المتع يعني أوراق يعني لونه أبيض وفي إيه مخطط كده ضايل لا أدري هنا بقولك فسألهم قالواني دماس قالوا مرة على واحد شرب منكم يعني شوفي الآيات شافوه وشرب من عندهم علشان يقولوا أيه شفناه سبحان الله الإنسان معين بتجد إنسان يعني ثم يقول في دي آية من الآيات أيضا فسألهم قالوا هذي والإله آية ثانية طب صدقتي إلى فلان في التنعيم جمل كان أقول جمل شكله كده أو رقي يعني أبيض مخطط وكذا شكله مش عارف ايه فعلاً كل ده النبي صلى الله عليه وسلم فقال الوليد بن المغيره ساحر <تصفيق> الله السحر عارفه يجيب الحاجة قدامه يقوم يشوف عيون الناس عارفين السحر بي... بيحرف الجن يعني فقال ساحر فانطلقوا فنظروا فوجدوا الامر كما قد راح دوروا لا والأمر كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ده وقالوا قالوا صدق الوليد أنه ساحب كانت هذه الحادثة فتنة شديدة ارتد فيها ناس كثير أموا وصدقوه وصعوا بذلك إلا أبو بكر الصديقي جبناً اللي هو آه وقالوا هل لك إلى صاحبك شفت صاحبك بيزعم إيه بيزعم بيدعي كذا وكذا أنه قصر يبيع قال أبو قال ذلك محمد قال نعم قال لانتهاء قال ذلك لقد صل ذلك سبحان قالوا أو أو صدق صدق أنه ذهب الليلة لبيت المقدس وجاء قبل يصبح ثمانية أوقات جاء بعد صلاة العشاء معانا وصلى الفجر معانا وبتصدقه إن هو بتصدق يا أبو بكر إن هو الفطر دي صرحه وجاء فقال أبو بكر نعم إني لا أصدق في ما هو أبعد من ذلك صدقته بأمر بخبر السماح ولذلك ومن هنا سمي الصديق صديقا هنا من تفعل الاسلام بشكل لذلك هنا لهذه المعجزه معجزه الاسراء مش بقولها لكم عشان احنا بنحتفل بالاسراء خلي بالك بقولها لكم برد على الناس اللي بيدعوا ان هذا الامر غير صحيح لكن انا بقول بالنسبه لهذه المعجزه التي حدثت في ان نرى ان هذه المعجزه أهداف التمسك الاول هو ان الله سبحانه وتعالى أراد اراد ان يتيح لرسوله فرصه الاطلاع على الظواهر الكبرى نعم حتى يمتلئ قلبه بالثقه استنادا اليه لما يدعو الله عز وجل يعرف ان يدعو إيه ايه شايف الامر وشاف الجنه وشاف العصا وشاف وشاف وشاف كما يقول ربي في كتابه لنريك من اياتنا الكبرى وان القدره الالهيه التي خلقت هذا الكون لن تعجز او لن تعجز علنا نحمل بشر إلى عالم السماء. إحنا بنصدق رب سبحانه وتعالى في القرآن وفي الأنذار وهو الكريم الكبير تعالى غيبي غيبيات. فالإسرائيل آية من آيات الله التي لا تعد ولا تُخص. الخالع يبى الفياس المألوف من البشر ولهذا فقد أثار في كفار قريش إيه جدل توير وتساءلات عديدة. لا يخفى ذلك على غير صير أن الله سبحانه وتعالى واضع هذا القول وضع. قوانينه وضع قوانين جزيرة الأرضية ويحمل مشاء أن يحمله ويرسل مشاء أن يرسله ويبعت مشاء ان إيه يبعثه النقطة الأخرى في أهداف هذه الإسراء أن أن الله سبحانه وتعالى في رحلة الإسراء والمعراج أطلع الله سبحانه أطلع نبيه بعد هذه الآيات الكبرى عشان يأيد عشان بعد كده إيه يع يعز الاقراء ولأعظم واجهات يعني تخيلوا واحد يدعو الله وكل الناس اللي حواليه ضده كل قلة وربنا سبحانه وتعالى عندما تعلمي إن الله معنا لما تعلمي إن الله معك لن يبغي تغيير والذلق ذا الذي كان حب كلها وقصة الحبيب كله وربنا سبحانه وتعالى كله له ذا معيد بعدك شوف اللي يؤمن يومي واللي يخرج يخرج ويدخل فطب بعد كده في إيه قالوا بعد كده يبقى في أمور شديدة هجرة فبيؤهله يؤهله إلى ذلك الأم هجرة ولأعظم مواجهها على مدى التاريخ مع الكفه ومع الظلال ومع الفلسكة ومع التحذب ومع كدذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم والآخر التي رأيها النبي صلى الله عليه وسلم الكثير الذهاب إلى بيت المقدس العروج والسماة رؤية الغيب والمرسلين والملائكة والجنة والنار شاف أشواء شاف عصانة كلها أمور معروزة عندما يطلع الإنسان على عظمة الله سبحانه وتعالى ويذرك بديع وصنع الله عز وجل وعظم فضاته يسك تماما بنفسه وبدينه وأطمئني لما انزل ربي سبحانه وتعالى فيه في كتابه الكريم. وهذه معجزة قليلة ايضا من يعني أهدافه قيلت في هذا الحديث حديث في الإسراء, في الاسراء في سورة الإسراء وعن معرض في سورة النجد ذكر هنا حكمه الإسراء في سورة الإسراء بقوله لنريه من اياتنا وفي سورة النجم قال لقد رأيت آيات ربه إيه على قبر آيات عجيب شفه زي ما تقول في كل مرة السماء تطلع السماء علوم واسرار ودقائق وايضا او يعني رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثه ولذلك نقول يعني من الاشياء اللي كمان بنقول لم يكن مجرد حادث فردي النبي ان ان يحدث الا النبي صلى الله عليه وسلم الا ان كمان يؤكد لك هذا الحادث ايات ثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو نبي القبلتين هو رحبه المقدس طب ليه بيت المقدس عشان يعرف ان هو كان اول بيثويت جنبيت المغربي عشان كده اليهود كانوا يقوله طب انتم تتبع قبلتنا ليه ماذا مش تتحبوا لنا طب خلاص نجيب لك كمان تتبع البيت الحرام فأصبح النبي الذي صلى الى قبلتين ومغربين وأنه امام المشرقين والمغربين وأنه وارث الأنبياء قبله خاتل النبيين وامام الأجيال بعده ولذلك قد التقت في شخص وفي إسرائي مكة بالقدس والبيت الحرام بالإيه بالآء بالأفضل وصلى النبي كل الأنبياء وراء دليل ان هو النبي إيه الإمام وإثارة هذه الصورة عين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وصفي بالإمام قيادته وحديد مكيناته الله الله الله الله فهمتوا حبيبتي النقطة جميلة للحديات دي ان شاء الله القادم نتكلم عن شعبان عشان احنا محتاجين احنا ندخل شعبان واحنا نبطل بقى البدع ونتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة اختبعتها لي تقول معرفش المزيع التي اسمها مش هسمي انا بسميش اسمها الاخت بكتبة رسالة دي انا ما عنديش فكرة بتقول المزيع اسمها بسمة بين ولا ايه معرفش سمعين كلامي خلعت الحجاب بعد ما كانت في قناة معرفش ايه اصابها شيء لكن ربنا نصر الله لا العاف ولا عافية والان بعد ان خلعت الحجاب تلبسه مضطرة ولكن لان الله تبحانه هل هذا ايه اللي بتقول يعني هل هذا من الروعي قاب او انه خلع الطرحه ام ان المرض تخفيره طبعا المرض بالصالحين رفع درجات اكثر الناس اقتلاء كانوا الانبياء فالامثل فالامثل اقتل المرأة على قدر ديني لكن حتى لو كانت هذه المرأة حدث لها كذا, كذا او ثبت خلعت الحجاب وحرث لها كذا ولكنها ثابت تعرفوا انت القصة دي ولا دي برضو الدعاء تعرفوا القصه دي فعلا كده؟ أقول اللهم جعله لها اللهم جعله لها توبة اللهم جعله لها توبة نصوح واشفيها ومرضى المسلمين وإن كانت أخطأت وقد تطنيتها الصلاح بعد ذلك نقول سبحان الله الذي بيده قلوب العباد هو الله والذي يخاف عن ألمه والله والذي يبتلي ويعافي والله وإن كان ذلك لها بلاء فقد تكون بذلك الأمر إن شاء الله مما خفف عنها رب سبحانه وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله بأمن أستغفرك وأتوب إليك والله مصردي وسلم وبارك على محمد وعلى أهلي وصحبه وصحبه كثيرا كثيرا فعلينا نعرض كبير